فوقكم ومن أسفل منكم وإذ داغت الأنصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا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 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي أت الأحزاب يودلوا أن لهو بادون في الأعراب يسألون عن آبائكم يودلوا أن لهو بادون في الأعراب يسألون عن آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا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 يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 وَإِذْ تَقُونُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِعِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَكُ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بيمؤمنين رحيما تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما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 وَدَعَلِنَّ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أزْوَادِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَا من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِي إلَيْكَ مَا تَشَاءُ وَمَنْ بَتَغَيَّتَ مِنْ مَنْ عَزَلَ التَّفْلَاجُ نَحْوَ ذلك أذنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن فالله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم لا من أزواجه ولو أعجبك حسنهم لإن لا ما بلعت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبًا. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام ويرى نظرينا ولكن اذا دعيت فادخلوا فاذا اطعمتم فانشروا ولا مستانفين لحديف ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِمْ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 وكان الله غفور رحيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمردفون في المدينة لنغرنك بهم لنغرنك بهم ثم لا يجاوونك فيها إلا قللا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما